أحد عشر استمع إلى الجمل الآتية وأعدها نبي الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم أمه آمنة أبوه عبد الله اسم جده عبد المطلب اسم جدته فاطمة أبو طالب هو عمه فاطمة هي بنت الرسول،